والعقيان أغلى من الأموال منزلة وقد نزلت تقرر آيه آي من القرآن ما لهذا المخلوق العجيب الذي أقسم الله به في غير ما موضع من كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليقول والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال سبحانه والفجر وأقسم به بالضحى والليل إذا سجى وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ماذا كإلا ليقرر حقيقة واحدة أن الوقت هو عظيم لدى المقسم ذلك المخلوق العظيم الذي هو الوقت هو الذي جعل أبا الوفاء بن عقيل رحمه الله يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح أي على الفراش فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره وإني لا أجد من حرص على العلم في سن الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين عاما هذا الوقت الذي يظنون به هو الذي جعل الفقيه أبا يوسف يسال ابراهيم ابن الجراح رحمه الله وابو يوسف في النزع مغمى عليه فلما افاق قال لابراهيم يا ابراهيم ما تقول في مساله كذا وكذا فقلت له في مثل هذه الحاله يرحمك الله فقال لا باس بذلك لعله ينجو به ناج ثم قمت من عنده فما بلغت بابه حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله أن لأوقاتهم أن تضيع ولإجازاتهم أن توجد في معاجم نفوسهم ونحن نسمع أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله يقول والله لو قيل لي إن جهنم تسعر الآن ما استطعت ان ازيد في عملي شيئا ان لهم نفوسا كنفوسنا واجسادا كاجسادنا ان ارواحهم لم تخلق من نور ونحن من طين ولم ترصف بالدر الاحمر ونحن من ماء مهين لكن لهم همم لا منتهى لكبارها لهم همم في حفظ الوقت ماء مثلها وهي التي جنت النحول هي التي خلقت من العلق العظيم الى المنى دعيت الى نيل الكمال فلبت يندم ابن مسعود رضي الله عنه لكن ندمه ليس كاي ندم انه يندم, لي إنه يندم ليقول ما ندمت على شيء ندمي على شيء وعلى يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي بل لقد ادرك الحسن البصري رحمه الله اقواما كانوا على اوقاتهم اشد حرصا من غيرهم بدنانيرهم ودراهمهم ذكر السخاوي في الضوء اللامع ان الحافظ الصغاني رحمه الله كان اماما علامه متقدما في الفقه والعربيه مشاركا في الفنون حسن التقييد عظيم الرغبه في المطالعه والانتقاء بحيث بلغني عن أبي الخير بن عبد القوي أنه قال إني أعرفه أزيد من خمسين سنة وما دخلت إليه قط إلا ووجدته يطالع أو يكتب وما وجدوه مضيعا لوقته أبدا بل كانوا لا ينفكون عن حفظ أوقاتهم في الشده بل الرخاء وكانوا لا ينفكون عن حفظ أوقاتهم حتى وهم في الخلاء فلقد حدث ابن القيم رحمه الله عن جد ابن تيميه ابي البركات رحم الله الجميع انه اذا دخل الخلاء قال لابنه اقرا في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى اسمع ان اجازاتهم ليست سوى الجد والحرص والهمه العاليه والتسابق والمبادره ان الاجازه بمفهومها لا تعني سوى انها فتره الراحه السنويه من التزامات الدراسة النظامية لا أكثر وما عدا ذلك فهي كسائر الأيام بل الفرصة فيها أكبر لنفع الإنسان لنفسه ولغيره في أمور الدنيا والدين بل بلغنا عن أناس إن أنهم كانوا ينصبون في إجازاتهم أكثر من غيرها ولقد طوفت في الآفاق أخبار الدورات العلمية والدورات المكثفة تقضى فيها خير الأزمان والأعمار حتى سمعنا جميعا بالدورات التي يختم فيها الملتحق فيها القرآن الكريم وبالدورات التي يحفظ فيها الملتحق فيها السنة النبوية وبالدورات العلمية التي يتعلم المجد والمجتهد فيها مهنة شريفة وصنعة كريمة في سائر الفنون والعلوم التي تنفعه دنيا ودين إن الرابحين في الإجازة هم أولئك الذين عمروها بالصالح والمفيد تعلموا فيها ايه وحديثا واكتسبوا فيها صنعة وأتقنوا فيها مهنة وليكتب على وجوههم أولئك هم الرابحون أولئك هم الرابحون ولربما يهتف هاتف هل يراد منا أن نقضي إجازاتنا في قراءة القرآن والصلاة؟ دون ان نعطي للنفوس حظها من الاسترواح واللهو المباح انه لا حرج في ان يصرف المسلم وقته في لهو مباح على الا يتعدى بذلك له حق الله تعالى في عبادته ان حظ النفس في الترويح اقره رسول الهدى وان نبي الهدى اعلم الناس بالناس فلقد كان يتخولهم في موعظته خشيه السامه بل إن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام كان قائدا لهذه الموازنة فهو كان يعبد الله حق عبادته ولكنه لا ينسى أن يعلم أصحابه كيف يكون حظ نفوسهم من اللهو المباح كان عليه الصلاة والسلام يقوم ليلته حتى تتفطر قدماه لكنه كان هو الذي يضحك وجل ضحكه التبسم انه الذي يعلمنا ان يبكي حتى تتخضب لحيته بدموعه لكنه هو الذي يعلمنا كيف كان يقبل على الصبيط الصغار في يروح عنهم فيجمعهم صفا واحدا ويقول من قدم الي فله كذا وكذا فيهرولون على رسول الله فيقبلهم ويلتزمهم هو الذي كان يعلمنا كيف يسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيتها وتسابقه وهو الذي كان يحملها وهي صغيرة لتنظر إلى لعب الحبشة فذلكم هو اللهو المباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئه فاستغفروه ان ربي كان غفارا الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إن الخاسرين في الإجازة هم أولئك القوم الذين أنعم الله عليهم فكان لسان حالهم إنما أوتيته على علم عندي اولم يعلم اولم يعلموا ان الله قد اهلك من قبلهم من القرون من هو اشد منهم قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ان الخاسرين في الاجازه هم اولئك الذين جعلوا من الاجازه اجازه عن الصلوات وتخلفا عن الجمعه والجماعات والتبكير اليهن بحيث ينادى لهن اولئك هم الخاسرون ان الخاسرين في الاجازه هم اولئك الذين جعلوا من الاجازه اجازه عن علاقتهم بربهم فاحلوا بفعائلهم ما حرم الله وانتهكوا بقيه التقوى في نفوسهم الا اولئك هم الخاسرون ان الخاسرين في الاجازه هم أولئك الذين جعلوا منها مرتعا خصبا للركض وراء الأوهام وداع الغرام والهيام فشدوا رحالهم ليسيحوا في الأرض سياحة النكران والعصيان والخراب ليرضوا النزوة السراب وخاطر التباب أولئك هم الخاسرون إن الخاسرين في الاجازه هم أولئك الذين تراهم في بقية الثلث الليل الأخير يتسكعون وخلف نزواتهم اذا نودي لها يطيرون ولعباد الله في طرقاتهم يؤذون اولئك هم الخاسرون ان الخاسرين في الاجازه هم اولئك الذين تراهم في وقت يتنزل فيهم ربهم الا داع فاستجيب له اما من مستغفر فاغفر له ولكنهم حول الهوان رواتع يلفون حول المنكرات نداما هم أولئك الذين نتحسر عليهم وقد أمضوا جل أوقاتهم بالدوران والضحكات الصفراء تملأ المكان وصخب إبليس ومزماره يصخ المكان والزمان والجنان الخاسرون هم أولئك الذين إذا دعوا للبر قالوا إننا لسنا له وإذا دعا داع السراب اجاب وتراه أول من يلبي إن دعا داع عليه من الهواج الباب انهم قوم اذا ما داعي إذا ما داع داع الهوى نكسوا فان اهاب بهم داع الهم العمى سبقوا ان الخاسرين في الاجازه هم اولئك الذين لا تعنيهم قضايا الامه فأمضوا اجازاتهم لعب لعبا ولهوا وضجيجا في زمن هو اشد زمن تحتاجهم فيه نصره ودعاء ودعما وعيشا مع القضيه قلبا وحبا وقالبا إن الخاسرين هم أولئك الذين نراهم وأمتهم ثكلا جراحات وما استفاقت من جرح إلا وجرح الشام حول عوالم الإجرام لا يهدى ولا يستمسكوا يا حصرة عليهم إنهم أولئك الذين نراهم وأمتهم ثكلا جراحات ما استفاقت من جرح إلا وجرح الشام حول عوالم الإجرام لا يهدى ولا يستمسكوا يا حسرة عليهم أولئك هم الخاسرون هم أولئك الذين لا يريدون أن يعيشوا مع قضايا أمتهم فلم يعنهم أمرها ولم تطرف عيونهم دمعا وحسرة عليها في قلوبنا حسرة على شباب ذللوا سبل المخاز وما عرفوا سوى الخسران نهجا إن الخاسرين هم اولئك الذين يسمعون ان اخوانا لهم في المله والمذهب احرقهم مرتدون ولا ابا بكر لهم ومغول ولا قدس لهم ثم لم يكلفوا جباههم ان تقطب وعيونهم ان تهمي دمعها الما على تلك المصيبات الكبر اولئك هم الخاسرون اولئك هم الخاسرون الا حسره عليهم, ألا حسرة عليهم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 اللهم ارزقنا تقواك وخشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الحق في الغضب والرضا ونسالك ربنا النصر على الاعداء نسالك ربنا بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الكفر والكافرين واعلي رايه الدين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح وهد ووفق لنا امورنا وولاة امور المسلمين اللهم وول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد نسألك ربنا بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن ترحم إخواننا المستضعفين في الشام اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في الشام اللهم ارحم ضعفهم برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم انصرهم على من بغى عليهم وطغى وتجبر وعاث في الارض فسادا اللهم انصرهم على القوم المجرمين الظالمين المفسدين اللهم اجعل لاخواننا المستضعفين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه اللهم ارحم شهيدهم واشف جريحهم وآوي شريدهم واطعم جائعهم واكس عاريهم وارحم مستضعفهم انت ربهم ومولاهم وناصرهم ونصيرهم فنعم أنت المولى ونعم أنت النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين